إليه أدعو وإليه ما آب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما ج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 الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفّيكنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أ ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الله يحكم لا معطى لحكمه وهو سريع الحساب فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبد Altyazı